فَنُمَني لِبَعْضِكُمْ الذِّكْرَى فَتَظُنّوا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 اَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّمَا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم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 ان هُم اِلَّا يَخْرُفُونَ ام اَتَيْنَا هُم كِتَابًا مِّن قَبْلُ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّمَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِم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 قَالُوا أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرسلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 وَلََّا جَ أَهُم الحَقُّ قالَاواه صِحرُ وَإَِّا بِهِ كَافِرون وَقالوا لَل لُزِلَ هذا القُرآن وَوعلَ رَجلُلٍ مِنَ القَرتَيْنِ عوم أَهُمْ يَقُصِمونَ رَحْمَةَ رَبِّك نَحْنُ قَ سَنَّ بَيْنَهُم معشَتَهُم فيِيحياةِ الدُّنيا وَرفَعَن بَعْبَاب فَووقَ بَعْضٍ دَجاتِ لاتَّخذَ بعبُهُم بَعبًا سُخري وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرون إَّا يَجمَعون وَلَلا أي يكًاَّا صَُّ تَ وَاحِدَةَّ جَعلَّ لِمَ يَكفُرُ بالِال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 tenun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 فَإِمَّا نَزְهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ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 عذاباً عنهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد إنك إنما لهتدون فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُسُونَ وَمَا بَالُ الْفِرْعَوْنِ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي سُلْطَانٌ عَلَيْكُمْ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فلولا ألقي عليه أثمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترمين فَسَخَّفَ قَوْمَهُ فَأَضَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ وَلَمَّا قُذِفَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ وَمَا أُرْسِلَ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ان هو الا عبد انعم الله عليه وجعل الله مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعنا منكم ملائكه في الارض يخلفون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 وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 لَكُمْ فِيهَا فَاتِحَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ مُخَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا وَلَمَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وَفِي الأرض إله وهو الحكيم العليم وَتَبارَاركََّذِي لَهُ مُقَُّمواتِ والالْأَب وَمابَينَهُ مَا وَيم ذَهُع المُ الساعاتِ وَإلَيْهِ صُجعون وَلَا يَمْ كَُّ بِينَ يَدُعونَ مِ دُهِ الشَّفَعَةَ إنا مَيْ شَهِدَ بالِالحَفق وَهُم يعلممون وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّمَا يُفَكِّرُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ